أرسله بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين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 من ثوابت الإيمان وأشواق الروح وحقائق اليقين وشواهد الآخرة وبالتالي قاد هذا البشرية إلى فوضى فكرية ضاربة وإلى فوضى سلوكية عارمة بعد فيه الإنسان عن ربه وصار قريبا من الدنيا ومن المادة وأما المتدينين والمستقيمين فإن أحسن أحوالهم أنهم ابتلوا بالغفلة وقسوة القلوب وحق لنا أن نتساءل ما الذي أصاب القلوب وما الذي أصاب البشر الجرأة على ارتكاب المحرمات واستمراء الذنوب والجرأة في الخروج على محارم الله هو حال البشرية قاطبة ممن لا يعرفون لله دينا ولا يعرفون قيما ولا أخلاقا الحضارة المعاصرة أعطت الأولوية للجسد ومعطياته فقط بعيدا عن أشواق الروح وبعيدا عن عوالم الآخرة وصار الإنسان المسلم جزءا من هذه المنظومة عبر العولمة شاء أم أباء إذا كان الكفار الذين يعيشون حياة الإلحاد وحياة الإباحية هم أكثر أهل الأرض وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين إذا كان حال أهل الأرض قاطب ممن يدينون بغير الإسلام في الحراف فإن المسلمين أصابهم بعض الرزاز من هذه الحضارة المعاصرة فجملت العين من البكاء من خشية الله وقد وصف الله المؤمنين والأنبياء والمرسلين أنهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وصفهم بالذين يبيتون لربهم سجدا وقياما من الذين يخافون الله ويخافون عذاب الله عز وجل وبالتالي تحتاج القلوب أحيانا إلى محرك يحركها ولا يوجد شيء يحرك القلوب نحو الخير ويبعدها عن الشر كمثل عبادة قلبية جليلة غير أن هذه العبادة قلت وقل ذكرها عند الناس يقول وهب بن منبه رحمه الله ما عبد الله جل وعلا بأفضل من خوف منه سبحانه عبادة الخوف من الله سبحانه هو من العبادات الجليلة التي تحرك القلوب يقول إبراهيم بن سفيان رحمه الله تعالى ما سكن الخوف قلبا إلا طرد الشهوات عنه وإلا طرد الدنيا منه الخوف من الله يحرق مواضع الشهوات في القلوب ولذلك ينبغي أن نحدث عن هذه العبادة الجليلة عبادة أن نخاف من الله سبحانه والخوف في القرآن ورد على صور الصورة الأولى التخويف من الله مباشرة ويحذركم الله نفسه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الخوف من الله سبحانه مباشرة أن تخاف الله قال إني أخاف الله رب العالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من النادمين إن المؤمن يقول أنا أخاف الله وخوفك من الله يحجزك عن محارم الله من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سنعة الله غالية ألا إن سلعه الله الجنة والحديث عن أبي هريرة وقد رواه الترمذي في السنن الخوف بالنسبة للقلوب المؤمنة مفيد فالخوف الأول الخوف من الله عز وجل ويحذركم الله نفسه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إني أخاف الله رب العالمين ذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب الخوف من الله عز وجل أن تخافه سبحانه والخوف من الله مفيد لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز ما خاف أحد ربه إلا أخاف الله منه كل شيء ولذلك كان يحيى بن معاذ من أسلافنا رحمه الله يقول من أحب الله أحبه خلق الله ومن خاف الله هابه خلق الله الذي يحبه الناس علامة على حب الله له والذي يهابه الناس وله جلال وله إقلال في قلوب الناس وفي اعينهم إنما لأنه خاف الله سبحانه وتعالى وبالتالي الخوف من الله سبحانه باعتباره رب كان الحسن البصري رحمه الله يبكي يقال ما يبكي قال اخاف ان يطرحني غدا في النار ولا يبالي اخاف ان يطرحني غدا في النار ولا يبالي من الذي يسائله ومن الذي يعارضه ومن الذي يستأنف حكمه ومن الذي يراجع قراره اذا قضى عليك بشيء فان امر الله ينفذ فيك اخاف ان يطرحني في النار غدا ولا ولا يبالي ان هذا من معرفتهم بربهم وإجلالهم بقلوبهم لمولاهم إن الخوف من الله أن تخافه هو سبحانه وتعالى أن تخافه لذاته يقول العلامه ابن القيم رحمه الله إن من خاف الله فر إليه بعكس خوفك من غيره من المخلوقات والكائنات إذا خفت الشيء ابتعدت عنه وحاذرته وحصلت بينك وبين المخوف وحشه أما ربك جل وعلا كلما ازددت منه خوفا كلما ازددت له قربا وكلما ازددت له حبا وكلما ازددت له أنسا سبحانه وتعالى اما النوع الثاني من الخوف هو الخوف من عذاب الله وما نرسل بالايات الا تخويفا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي في يخوفهم الله بالنار يخوفهم بالعذاب يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاه وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون الله ويخافون أليم عقاب الله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 وسرورا خائفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يخافون العذاب ويخافون القيامة وأجل من ذلك أنهم يخافون مقام ربهم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الخوف في الدنيا مطلوب لأنه يهذب سلوك المؤمنين ما سكن الخوف قلبا إلا أجرى دمعا وإلا كانت الجوارح أكثر خشوعا لله إذا خاف المؤمن كان من أكثر الناس تهذيبا وأعف الناس لسانا إنه يخاف عواقب الكلم إنه يخاف عواقب ومآلات الفعل وبالتالي هو ينضبط خوفا من الله جل وعلا بعض الناس لا يحب الخوف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 والخوف من النار والخوف من المقام بين يديه والخوف من سوء العاقبة وسوء الخاتمة والخوف من القيامة وعرصاتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوف أصحابه بالكثير يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه ما رأيت منظرا من المناظر قط مخيف إلا وكان القبر أفضع منه جاء بالنصوص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 إن الإنسان الذي يجد من نفسه جموحا نحو المعصية إن الحضارة المعاصرة للأسف الشديد أشبعت معطيات الجسد وفجرت الغرائز البهيمية والشهوات الحيوانية في الإنسان فصار الإنسان كأنه لا قيامة وكأنه لا آخرة وكأنه لا سؤال وأكأنه لا وقوف بين يدي الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن الناس ان هنالك قيامة لماذا نرى أن السلوك كأنه يقول وإن نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يقولون ذلك بتصرفاتهم فلا تجد خوفا ولا قلقا ولا وجلا إن أهل الإيمان من صفاتهم أنهم يخافون وإن أجل الخشية وإن أجل الخوف هو الخوف بالسر من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور والفرق بين الخشية وبين الخوف أن الخشية معها معرفة وبصيرة الخوف فرق واضطراب والخشية إنجماع وسكون لأنه خوف بمعرفة وخوف ببصيرة وخوف بإدراك ولذلك نُسب إلى العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إنهم أهل الخشية لأنهم أهل المعرفة ما أحوجنا في عصرنا هذا في عصر الفوضى والجرأة على ارتكاب المحرمات والمعاصي ما أحوجنا أن نذكر أنفسنا بأبجديات الدين وبثوابت الشرع ان هناك قيامة وان هنالك وقوف بين يدي الله جن وعلا وان هنالك عقاب وان هنالك مكر من الله يمكر ببعض عباده وان الله له سطوه وان له قوه وان له غضب وأن له سخط وان اليم غضبه ينزله على المنحرفين والفاسدين والفاسقين لماذا لا لماذا نحس أن لماذا لا نحس ان هنالك قيامه حقيقيه سلوك الناس يفضي بأن الحياة تسيرها كذا على غير هدى خاصة بعد أن ظهر دعاه السوء الذين يشككون في الغيبيات جاء من يقول أنه لا منكر ولا نكير ولا قبر ولا سؤال ولا عذاب وصادف ذلك هوا في نفوس بعض الناس حتى قال بعض الناس لي والله أنا من زمان الغبر دمام مطمئن له لكن بعد كلام الشيخ ده تمام التمام ما في عذاب غبر هكذا بدأ الناس ينسون الاوجديات والثوابت وما فائدة أن تؤمن بالغيب بالجنة والنار إن فائدة ذلك السلوك المنضبط إن الذي ينضبط في سلوكه هو الذي يعرف أنه نالك معالا ومجعا الذي يعرف أنه نالك نهاية لأعماله أنه نالك سؤالا وجزاءا وفاقا جزاءا وفاقا كل بما يستحق وبالتالي نحتاج فعلا إلى هذا الخوف الذي يحرق مواضع الشهوات في قلوبنا الخوف من الله جل وعلا أخوف الناس من الله الأنبياء والمرسلين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الأنبياء من أكثر الناس خوفا وأجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أما وإني أتقاكم لله واخشاكم له كان من أكثر الناس خشية لربه سبحانه هو الذي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن مسعود يقرا عليه الآيات قال اقرأ علي قال اقرا عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرأ عليه من النساء حتى اذا بلغ قول الله جل وعلا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له حسبك فإذا عيناه تذرفان الدموع يبكي إن هذه الدموع كما يقول العلماء عرفت فذرفت عرفت فذرفت إن, العين التي إن القلب الذي لا يعرف العين لا تذرف عرفت فذرفت حرفت ما ينتظرها من الأهوال فذرفت أما الذين يتعاملون مع الحياة بسذاجة ومع معطيات الدين ببساطة وسطحية هؤلاء والله ما عرفوا الله ولذلك لن, لن تلج النار عين بكت من خشيه الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا بينه وبين نفسه ولذلك قال بكى الذي عجبت له بكى النبي لانه سياتي يوم القيامه شاهدا الشاهد يبكي والمتهم لا يبكي غريب لكن هذا الامر بكى لانه ما قيل سنعذبك وما قيل سنفعل بك قيل سنأتي بك شاهدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة هل رأيت محكمه في الدنيا كيف يقف الناس أمام القاضي إذا كان المتهم في قفص الاتهام يضحك والشاهد الذي سوف يؤدي شهادة وينصرف ولا شيء عليه يبكي سبحان الله الشاهد يبكي والمتهم نحن المتهمون الذين سوف يشهد علينا لا نبكي ولا نعرف ذلك لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات أي إلى الشوارع تجأرون إلى الله بالبكاء كما قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء كانوا يخرون للأذقان سجدا خروا سجدا وبكيا لما جاء عمر رضي الله عنه في هذه الآية سجد وكان يصلي بهم فسجد هو في الصلاة بعد الصلاة قال هذا السجد فأين البكيه سجدنا ولكن ما بكينا خروا سجدا وبكيا تراهم ما الذي أبكاهم وهم الأنبياء والرسل والكمل والخلص ما الذي أبكاهم أبكاهم معرفة الله أبكاهم معرفة ما ينتظرهم الايات التي تلوتها يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب يخافون سوء الحساب ليس من العدالة الإلهية ولكن من سوء أعمالهم وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الشاهد يبكي والمشهود عليه لا يبكي قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها الواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت يا سبحان الله آيات تقرع القلوب وزواجر تحرك الجبال لكنها لا تحرك قلوبنا ولا تحرك دواخلنا في شيء يا سبحان الله ما الذي أصابنا أهو طغيان المدنية؟ أهي قسوة المادة؟ أهو... أهي الإباحية والانحلال؟ أهي المكرات التي ألفناها بعيوننا؟ أهي الأغاني الماجنه التي نسمعها بآذاننا؟ أهي مواسم الخير التي تدخل علينا كعشر فاضلة هذه ونحن في, العشر الأو... في الأوائل من ذي الحجه في أشور الحج من الناس من يغني ومن من يضحك ومن من يفسق والاذاعات 24 ساعة هنا شيء إنجليزي وشي عربي وشي مانجو وشي اربعه وشي ستة وتسعين وشي ما تعرف كل اغنى بيغنوا وامثلهم طريقه البمدح دي احسن من اللي كمان ما ديح شغال اربع وعشرين ما اين الخوف من الله عز وجل اين الخوف في حياه الناس روى البخاري ومسلم وابو داود والنسائي في السنن ان النبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى بالناس فوقف فأطال القيام وقرأ كثيرا ثم ركع فركع مثل قيامه ثم رفع من الركوع فوقف مثل قيامه ثم سجد هذا الحديث الرواية ثم سجد مثل قيامه ثم ركع ثم قام من السجود مثل قيامه ثم سجد مثل قيامه وفعل في الركعة الثانية هذا الحديث ما فعل في الركعة الأولى وفي السجدة الثانية من الركعة الثانية إذا به يصدر صوتا وينفخ ينفخ بفمه عليه الصلاة والسلام ينفخ بفمه ويقول ما هكذا وعدتني ما هكذا وعدتني وأنا فيهم ما هكذا وعدتني وهم يستغفرون وبعد أن سلم كان الكسوف قد انتهى فقام فيهم خطيبا وقال لهم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تموتان لموت احد ولا تحيان لحياه احد فاذا انكسفت الشمس فاسعوا الى ذكر الله تعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لقد رايت والذي نفس محمد بيدي رايت في سجودي وقد ادنيت مني الجنه ولو شئت لاخذت من قطوفها وأدنيت مني النار حتى خشيت أن تغشاكم خشيت عليكم أن تغشاكم ولقد رأيت فيها امراه من حمير دخلت النار في هرة ربطتها فما أطعمتها من خشاش الأرض ولا تركتها تأكل أو سقتها فماتت ورأيت فيها صاحب السبتيتين والسبتيتين صاحب نعلم والنعال السبتية النعال المصنوعة من جلد البقر وسميت بالسبتية لأن السعر يثبت أن يؤخذ بالكليه ولقد رأيت صاحب السبتيتين أخى بني الدعدع وهذا قومه أخى بني الدعدع يدفع بعصات لها شعبتين في النار عندهم في عصايا الملائكه شعلاها فيها شعبتين ماسكين العصايا من طرفها ينزوا فيه ودخلوا في النار ولقد رايت صاحب السبتيتين اخا بني الدعداع يدفع في النار بعصات لها شعبتين ولقد رايت صاحبا المحجن كان يسرق الحجاج المحجن عصا لكنها في اخرها مقوسه عصا مقوسه ولقد رايت صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج متكئا على محجنه في النار يقول أنا الذي أسرق الحجاج رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ورواه مسلم في صحيحه مختصرا حديث عجيب لماذا يحدثهم بذلك وعظنا موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون إن هذا مما يحرك القلوب نحن نحتاج فعلا إلى ما يحرك قلوبنا إلى أن نخاف الله ولكن علينا أن نوازن بين الخوف وبين الرجاء فلا خوف يفضي إلى حزن طويل وإلى ترك الفرائض ولا, ولا, ولا رجاء يؤمنك من عذاب الله فلا يمنعك من مواقعة المحرمات إن الخوف من الله حده ما حجزك عن محارم الله إن الخوف من الله هو الذي يمنعك من ارتكاب المحرمات ينبغي أن نخاف الله كما خافه الأنبياء والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الملائكة يخافونه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل ليلة أسر يبي كالحلس البالي من خشة الله والحلس البالي هو الثوب الذي يوضع تحت السرج في البعير توضع قطعة ثم يوضع عليها السرج هذه القطعة دائما مخرقة دائما بالية دائما ممزقة دائما رثة رأيت جبريل كالحلس البالي من خشة الله إن خشيه الله عبادة وهي من العبادات الجليلة جدا جدا إن هذا الخوف من الله عز وجل له ثمرة وان اولى ثمرات الخوف من الله سبحانه الجنه ولمن خاف مقام ربه جنتان واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى هذه الثمره الاولى الثمره الثانيه يحثك الخوف على الخير ويحضك على البر ويدفعك الى الاحسان اتقوا النار ولو بشق تمره الصدقه تطفئ غضب الرب الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ النار اللهب اتقوا النار ولو بشق تمره ان الخوف والاتقاء يدفعك نحو فعل الخير لتتقي حقيقه من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه كما قال صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي في السنن وهكذا الخوف من الله هذا فوائده من فوائد الخوف أنه يهذب سلوك المؤمنين اعف الناس لسانا أنقى الناس سريره اقوم الناس سلوكا خوفا من الله لما غاض الخوف من الله عمت الفوضى في حياة الناس فما عادت المحرمات ولا عاد حتى الخوف من كلام الناس العيب والفضيحة والشنار وما يصح وعيب حتى هذا العيب ما صار له وجود في حياة الناس حتى خوف الفضيحة ما صار له مكان في وجود الناس ولقد سمعت بعض الناس يقول كلاما بجرأة في الإعلام وفي الفضائيات لقد استغربت كيف يقال مثل هذا الكلام والخوف من الله رابعا يمنعك من المحرمات كما أسلفنا ويبعدك عنها ويجعلك تتقي وتبتعد لأنك إذا علمت أن لله غضب فانك تتقي مغاضب الله واذا علمت ان لله سخط تجتنب سخط الله اذا علمت ان لله عذاب وان بطش ربك لشديد تجتنب عذابه وتخاف عقابه وترجو ثوابه اسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من الذين يخافونه بالغيب اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده وكلمه الحق في الغضب والرضا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 يجد أنهم يخافون الله عز وجل خوفا شديدا يقول عمر بن الخطاب لو أن لي مثل طلاع الأرض ذهبا أي حاجة طالعة أي ثمر أي شجره فوق الدنيا ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه بس ما يشوف العذاب ساكن لو عند الدنيا دي كلها ذهب ينفخ هذا كله ليتقي النار وليتقي العذاب لو أن لي مثل طلاع الأرض ذهب لفتريت به من عذاب الله قبل أن ألقاه هذا صحيح قال أبو سليمان الداراني الخوف من الله هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة وكل قلب ليس فيه خوف خرب كل قلب ليس فيه خوف من الله خرب الخوف من الله مهم إذا سكن الفؤاد أثمر على الجوارح كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه له خطان اسودان مثل شراك النعل على خده من كثرة البكاء له على خده خطان أسودان من شدة البكاء يمكي حتى صار على خده خطان أسودان وكذا سائر الصحابة هم الذين من خوفهم رأى أو بكر الله عنه طائرا يطير قال تطير من شجر إلى ثمر لا سؤال ولا عذاب عذا وجدت لو أني مثلك وجدت لو أني مثلك يا اكون أكون طيرا زيكنا ألم يؤثر عنهم أنهم قالوا يا ليت أم عمر لم تلد عمر يا ليتني شجرة تُعضر قالت فاطمة بنت عبد الملك للمغيرة بن حكيم تصف زوجها عمر بن عبد العزيز قالت له تجد في الناس من هو أكثر صلاة وصياما وصدقه من عمر لكني ما رأيت في من رأيت بعيني أكثر فرقا وخوفا من ربه من عمر كان إذا صلى صلاة العشاء في المسجد قعد بعد العشاء يرفع يديه يدعو ويبكي حتى تغلبه عينه فينام فيستيقظ مدعورا فيرفع يديه يدعو ويبكي حتى ينام وهكذا يخافون الله خوفا شديدا وهذا الخوف مهم من الله سبحانه إنه عبادة من العبادات القلبية الجليلة ما الذي أقدم مضاجع الصالحين غير الخوف من الله جل وعلا رب العالمين تتجافى جنوبهم عن المضاجع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 كان من الملوك وكانت هنالك جارية في القصر تنظف وتفعل فخلى بها مرة القصر فيه غرف كثيرة جدا خلا بها وكان وسيما كان ما وسيم بك بوسيم النعمة دي بتخلي زول المكيفات دي بتخلي زول الأسود يعني لونه مفتش بعدين فريق بيزول بيضرب العنب كل يوم وزاد بضرب الدكوة والطماطم كان ما سمح بيقب سمح. الواحد كان شيد ويقول كل يوم بيأكل عنب وتفاح بيقب سمح رجاله كده يقب سمح لا حاجة. ملك وسيم ومجية وتمام التمام خلا بها ثم أرادها ولا تستطيع أن تمنع الملك تخاف بطشه قالت له يا أيها الملك اني اغار على هذا الوجه الجميل من النار وبين الحلال والحرام كلمه بين الحلال والحرام كلمة زودتك وقبلته ذا الفرق بين الحلال والحرام طوال رسل داب المؤذن عقد عليها قالت يا أيها الملك اني اغار على هذا الوجه الجميل من النار وبين الحلال والحرام كلمه الم يرد في الصحيحين من حديث ابن عمر الرجل الذي جلس بين شعبي ابنه عمه لما احتاجت ولما جلس وأرادها خبر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام من عندها وترك لها المال قال اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك ففرج عنا فانزاحت الصخرة يمش وخرجوا يمشون ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إن الذي يخاف الله هو الذي يحجز عن محارم الله هو الذي يمتنع عن ارتكاب الفواحش والركوب المعاصي واستمراء الذنوب والجرأة على المخالفات هذا الذي يخاف الله حقيقة إذا سكن الخوف من الله في قلب من القلوب نعم قال ابن عمر طالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره يحدث عن رجل في بني اسرائيل يسمى هذا الكفل جاءتهم راه محتاجه وكان يفسق بالليل والنهار زول مارج للفواحش وللمعاصي عديل يفسق بالليل والنهار فجاءتهم راه محتاجه فراودها عن نفسها فرضيت فاعطاها ستين دينارا ثم لجلس منها مجلس الرجل من زوجتي ارتعدت كما يرتعد العصفور قاعد ترجف زي الطيرة العصفور الصغير لما نرجف قاعد ترجف قال أكرهتك أجبرتك أنا قالت لا ولكني أول مرة أفعل ذلك ولولا الحاجة لما فعلت قالت لي والله من الله خلالي ما تكلم زي ولو ما محتاج ما بعمل ولولا الحاجة لما فعلت قال لها تخافينه ولا أخافه تخافي الله ولا أخاف النوري طيب فقام من عندها وترك لها الدنانير فمات في ليلته زول فاسق مجرم جرام ما يعلم بويد الله بل هو فمات في ليلته فوجد كما قال ابن عمر وسمع ذلك مرات لا مرة ولا قال طوال رسول كان يكلم أصحابه بالحديثة قال فأصبحوا وقد كتب على باب داره إن الله غفر لذي الكفل غفر له فعلموا أنه مات فدخلوا داره فكفنوه ثم, ثم قبروه من سوء زلبي يمشي على ما فيه. الله كتب لهم في الدار برا إن الله غفر لذي الكفل فأوحى الله إلى نبيهم بما حصل وجاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا الخوف من الله مهم الخوف من الله مهم امراه مسكينه وجميله جدا وزوجها بسيط كان حمالا عتالي حمال عتالي لكن زمان العتاله علماء مطرف بن عبد الله بن الشخيل اجر عتالي من السوق قالت وصل له شوال ده البيت. قال ماشي. يخطو يقول الحمد لله. يرفع التاني يقول استغفر الله. الحمد لله استغفر الله الحمد لله. ما معه ولا حاجة. في زور كان زور يتونس بس ما يقول سبحان الله. صحمة الله. الله ما يفتح يقول سبحان الله. يقول لك الحمد لله الميزان واحدة بس. الحمد لله وحده تملأ الميزان ناس ما يدعون الحمد لله زي ما بحكي للناس في واحد أدى مليون جنيه دليو أم شحوم أسأل أي زلم من حاله اللي بيقول لك الحمد لله أدعنا طوالي ما شاء ناس الرقشات واحد واحد أحوالكم كيف قالوا والله كرهونا الكبار مغفلنا وناس الحركة قاموا علينا ما شاء ناس الأمجادات قال والله الترخيص ستمية, الترخيص ستمية لي الترخيص بستمية لي ما شاء لنا ال ال ال الحفلات ما في ما وين ما في زول؟ قال الحمد لله قال زول يقول الحمد لله نهاية؟ قال قال لله ما في مسكه قال هاي انت حالك كيف قال والله زي زي في, في الزول قال له الحمد لله ما الله ما الذكر معونه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعد ترجو ما عنده موضوع ما يقدر الله يفتح على يقول سبحان الله لانه هذه الايام قال فاكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتسبيح هذه ايام الذكر هذه ايام الذكر لله سبحانه وتعالى حاجه عجيبه خلاص ما ده يقول كده مطرف قال له لما نوصل البيت قال أنا ذا رنصحك القرآن أفضل لك من التسبيح من الاستغفار والتحمل أقرأ القرآن أنت الحرف بعشر حسنات أتحفظ القرآن أتحفظ شيء من القرآن قال أنا أحفظ القرآن كله العتال قال له أنا حفظ القرآن كله من أول لحد أخر حفظ كله قال طيب ما تقرأ قال والله ما وضأ ما رفعت قدمي الا ذكرت نعمه لله علي فحمدته ثم ذكرت معاصي فاستغفرته فهكذا ارفع رجلا حامدا وارفع اخرى مستغفرا وانا بين نعم الله وذنوبي بكى مطرف قال كل الناس افقه من مطرف حتى حمل قال عتال يفضل مني قال فدي مر راجل عتال مسكين وهي جميلة لما فيها زول مصلق امير من الامراء وثري من الاثرياء وغني من الاغنياء قال ليها راجل كده انت مكانتك أعلى من كده طبعا المره بيلف فراسه بالساحل هسه مره زي ديكا انقول لك كلام ريده في الزمن ده يلف فراسه عادي قال لها انت مغامرتك الم كده أنت المفروض تجي تشيلي انت لازم خدامات في البيت انا بجيب لك 100 خدامه يخدموني وأسكنك في قصر وده اسمه التخبيب وهو من أكبر الكبائل من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجلة قال بيخلي تطلق من راجلة وداري عرّسه ده مجرم كبير ده طبعاً ده ما بيحصله في المسلسلات الناس سكان شافوه شوفه في المسلسلات تقال ما بلقو في المسلسلات الـ دي. فهنا قالت له كده قال له كده قال الله أنت مقامك عالي أنت مرأ جاء جمالك ده قال مقنبات مع راجل على والله قال لي أنا أجيب لك الوسوى يخدمنك يخدمنيك له ليه إنه وإن أصبح في اطماري هدوم مطمورة إنه وإن أصبح في اطماري ونقص من المال واليساري أجلعني من ابي وجاري وصاحب الدرهم والديناري أخاف إن عصيت حر الناري أخاف إن عصيت حر الناري صحيح دين نصل بيخافوا الله بالجد لا تغريهم دنيا ولا يغرهم زيف اسال الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان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 يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم